أشره وصححه رجل واحد هو الشيخ محمد الحسيني اتحاف السادة المتقين في شرح احياء علوم الدين أخرجه الشيخ محمد الزهر الغمراوي وهو في عشرة مجلدات كبار وهذا مسرف الإمام أحمد بأجزائه السدة وهو معروف طبعه رجل واحد هو محمد الغمراوي وشرف البخاري لقص طلاني وأجزائه عشرة قام على طبعه رجل واحد هو الشيخ إبراهيم الدسوقي كان من هؤلاء العلماء المتقدمين من وضع بدرة تعلم أصول النشر لا. كما فعل الشيخ سيد ابن علي المرصفي المصري رحمه الله فإن متخرج لديه في النشر والتحقيق ثلة من كبار العلماء منهم الشيخ أشبد محمد شاكر وأخوه الشيخ محمود شاكر والشيخ محمد وحيد الدين عبد الحميد هؤلاء كانوا علماء وهم الذين نشروا فينا العلم في ذلك الزمان وما زلنا نقرأ في كتبهم وفيما أخرجوه لنا ولكننا مع تقادم الأيام وتجدد معطيات الحضارة وإعجاد الناس بالجديد فقد توجه كثير من الناشرين إلى إعادة رباعة تلك الكتب وربما يكون من أسباب إعادة الطبع قلة تلك الطبعات الأولى أو انعدامها نعم. وأما ما أعيد طبعه محققا تحقيقا علميا على أيدي عالمة أمينة أنا بأت به نعم. ولكني أتحدث عما طبع مجددا دون تحقيق أو ما كتب عليه أسماء غير معروفة بدعوى تحقيق ولا تجد في تلك الكتب إلا مجرد الحرف الجديد وإلا اللون البراق للورق صحيح. وحدث لما شئت عن الأغلام والتحريف الأعوذ وضرم ذلك على العلماء وعلى العلم فاجح صحيح. ولهذا فإنني من على هذا المنبر الكريم وعبر هذا البرنامج الأمثل أوجه نصيحة إلى إخواني وأصحابي طلاب العلم وأسترشد بفضيلة شيخنا الشيخ عبد الكريم في هذا المجال أرشد إخواني أن يعنوا للطمعات القديمة الكتب وأن لا يستجبروها اغترارا الجديد والورق اللامع وأنا أذكر الآن طيب. أن بعض مشايخنا في الجامعة أيام الطلب في كلية اللغة العربية كانوا ينصوننا باعتماد كتاب سيبويه في, في طبعة بولاق الأولى دون الرجوع إلى الطبعة المحققة قالوا لأن طبعة بولاق صح والذي قام عليها عالم من العلماء السابقين وكل أو جل ما طبعته مطبعة غلام صحيح في الجملة وصية أيضا إلى الناشرين واصحاب المطابع أن لا يتعجل بإعادة طبع أي من الكتب التي طبعت قديما إلا أن يكون الطبع مزيد فائدة مثل أن تجمع عدة مسخ الكتاب أو أن يكون في المطبوع قديما فالنمط وإلا يكون الأمر كذلك فأرى أن صور الكتاب في طبعته القديمة وينشر على ما هو ففي تلك الطبعات خير وصوابها أكثر من صواب الطبعات الحديثة وغلطها أقل من غلط الطبعات المعاطرة إنني أسمع من بعض الناس لوما لأولئك الذين يشترون الكتب في طبعاتها الأولى بدعوى أن أسعارها غالية ولكن تبين لنا معشر الباحثين وطلاب العلم أن في تلك الطبعات خير وأنها طبعت على أصول صحيحة وأن الذي قام عليها علماء كما أتلف هذا ما لدي و... الله وأشكر لكم لك ما دكتور. أدليتم وما أدلتم به وشكرا لكم جميعا شكرا كان هذا هو الدكتور عبد المحسن العسكر شكر الله له لكم يا فضيل الدكتور إذا كان لكم تعليق على ما ذكره الشيخ عبد المحسن قبل قليل جزى الله عن فضيلة أخينا الدكتور عبد المحسن العسكر على ما أبداه والعناية بما ذكره معروفة ذكرناها في دروس ومناسبات كثيرة جدا وما زلنا نوصي طلاب العلم أن يقتنوا الطبعات القديمة لأنها أصح في الجملة لا يماري في هذا أحد اللهم إلا الكتب التي جمعت لها النسخ وامبرى لتحقيقها البارئ من العلم فهذا مثل ما أشاره الشيخ عبد المحسن لا نختلف معه في شيء وهذا رأيي وهذه وجهة نظري من قديم رددتها وكررتها ومكتبتي كلها من هذا النوع ووصيتي لطلابي أيضا بهذا والشيخ عبد المحسن يعرف هذا وغيره من له معرفة بناء بطريقتنا وحضر دروسنا على كل حال نخشيت من الملل من كثرة ما أوصي بالكتب القديمة والطبعات القديمة و... لأنه... مثل ما أشار رضي الشيخ مم. الذين يتولون الطباعة في الزمن الأول علماء أما الذين يتولون الطباعة في وأرباب المطابع في الغالب لا أقول الجميع تجار يهمهم الكسب فلا يبحثون عن نوادر الرجال لتحقيق الكتب وإخراجها كم من كتاب طبع فيه من النقص والخلل الشيء الكثير يعني نسأل كثيرا عن فتح الباري على سبيل المثال نعم. أفضل الطبعات نقول طبعة بولاق وصور منها وصورت جيد. لكن مع الأسف أن التصوير ندر أيضا, التصوير أيضا ندر. رغم أن الكتاب طبع مرارا بعد ذلك لكن لا يغني عن طبعة أي طرح طبع. من أراد أن يكتفي بالسلفية الأولى التي طبعت في حياة الشيخ الأولى سنة ألف ثلاثمية عبد العزيز. لازم الألف. نعم. نعم. تولى تصحيح جزئين وبعض الثالث بنفسه وترك الباقي للطابع محبذين الخطيب على أن يعتمد على طبعة بولاق لأن نسخة صحيحة ومطقنة متى يطبع فتح الباري بالمستوى الذي طبعته بولاق مهما قيل عن الطبعات الجديدة أنها قُبلت وقدمت وعلق عليها وخرجت لا يمكن. حتى الثلاثية الثانية والثالثة فيها من الخلل الكبير ما لا يوجد في الثلاثية الأولى لماذا؟ لبعد البون بين الشيخ محب الدين الخطيب وبين أولاده ومن تولى الطباعة بعدهم فالشيخ محب الدين الخطيب تولى الطباح الأولى بنفسه بينما الطباح الثاني والثالث تولى غيره ولا شك أن للعالم بصمات فيما تولاه صحيح والكتب القديمة إننا ترتيب للمطابع معروف وأولويات لقتنه هذا يطول بسطه هذا يطغى على الموضوع الحديث ذو شجون أثرناهم مرارا في مناسبات وفي دروس وألمحنا له في البرنامج المعروش حتى جديد مرارا هذا بعض الكتب وما يمر بين كتاب ننقل منه إلا أن نذكر طبعته ومهمه و اللعنة السمر في ذكر مكتب الطالب العلم فيما يتعلق بالتفسير وعلوم القرآن نعم طالب العلم يحتاج من كتب التفسير ما يعينه على فهم كتاب الله عسى وجل وما يعينه على تدبر كتاب الله وما يعينه على الاسم من كتاب الله فهناك كتب مختصرات مناسبة للمبتدئين وإن كان في بعضها بعض المخالفات التي يجب التنبيه عليها هناك تفسير مناسب لطبقات المجتمع كل تفسير إنشائي مستمد من كتب التفسير الموثوقة هو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سيد هذا مناسب للمتعلم وغير المتعلم للمتخصص في العلوم الشرعية وفي غيرها للطبيب المهندس المثقف لـ لـ لـ للتاجر لرب الأسرة ورب البيت وهكذا كل يستفيد منه لأنه صيغة بأسلوب العصر هناك تفسير أيضا مختصر جدا وغير منتشر بين طلاب العلم للأسف وهو يفيد كثيرا تفسير الشيخ فيصل بن مبارك توفيق الرحمن لدروس القرآن هذا الكتاب رغم اختصار مطبوع مطبوع قديما وطبع جديد توفيق الرحمن لدروس القرآن هذا في طبع في أربعة أجزاء وهو مستمد ومختصر من الطبري والبغاوي أوبن كثير وهذا كتاب نافع في بابه لمن لا يسعفه الوقت بالرجوع إلى الوصول القديمة لسيما الثلاثة المذكورة هناك أيضا تفسير مناسب ومختصر جدا هو تفسير الجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السلوطي وهو أشبه بما يكون بالمتن متن علمي متين بحاجة إلى مطالعة حواشي ويحتاج أيضا إلى من ينبه على ما فيه من اللحظات من أهل العلم، نعم. نعم. وإلا في الكتاب من أنفع ما ينفع طالب العلم لأنه مختصر جدا سبق لكم أخرجتم بعض اللحظات على هذا التفسير الشيخ. شرحنا شرحنا بعض هذا الكتاب في دروس المسجد، ونشير منه ما يتعلق بسورة الفاتحة في أربعة عشرة. لكن رأيناه على طريقة هذه يطول جدا يطول إذا كانت الفاتحة 14 طيب ماذا عن البقرة مثلا على كل حال الشيخ عبد الرزاق العافيفي له على الربع الأخير تعليقات نافعة تعليقات نافعة على ربعه الأخير لما كان مقررا على المعاهد العلمية التفسير في غاية الاختصار شخص من طلاب العلم في اليمن قبل قرن أو أكثر يحتاج إلى أن يقرأ في هذا التفسير فأشكل عليه هل يقرأه بطهاره بدون طهارة نعم فقيل له الحكم للغالب هل غالب التفسير أو القرآن ذهب يعد الأحرف. حروف القرآن وحروف التفسير فيجدها إلى سورة المزمل واحدة ما تزيد الحرف نعم ثم بعد من المدسر إلى آخر القرآن زاد التفسير قليلا فانحلت عنده المشكلة على كل حال هذا التفسير رغم أهميته ومتانته إلا أن في شيء من المخالفات العقدية هناك تفسير أوسع منه بل أشهر وهو تفسير البيضاوي أوسع من الجلالين وهو أيضا كتاب متين متقن يستفيد منه طالب العلم لسيما ما يتعلق بالصناعة اللفظية عليه حواشي عديدة والعلماء به عناية عجيبة يعني بلغت الحواشي عليه أكثر من 120 عاشية الله ويندر أن يأتي نسخة من تركيا أو من سوريا وليس عليها حواش قلمية فالكتاب وضع له قبول. هناك تفسير مختصر جدا يسمى التسهيل تفسير ابن جوزي كلبي هذا تفسير أيضا مختصر ومحرر ومتقن مضبوط وهناك أيضا تفسير الناس وهذه كلها مختصرات لكن تفسير الشيخ بالسؤدي لا يستغني عنه أحده تفسير الشيخ ريسال مبارك أيضا احتاجه طالب العلم لأسية ما عند ضيق الوقت تفسير الجلالين أيضا مهم بالنسبة للبقى. من تفسير البيضاوي وما عليه من حواشي نقتصر من ذكره نقتصر على بعضها كحاشية زادة التي يتفق المترجمون على أنها أفضل الحواشي هناك حاشية الشهاب هناك حاشية القونة وهناك حاشية من التمجيد حاشية الكازوروني حواشي كثيرة منها المطبوع منها المخطوطة هناك كتب في التفسير أطول من هذه تصدرها تفسير الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهو مناسب كافة المتعلمين قد يمله غير المتخصص في السنة لكثرة أو الكثرتي ما يسوقه من آثار بالأسانيد وما فيها من تكرار ولذا إن برالاختصاره جمع من أهل العلم من أفضل مختصرات اختصار الشيخ أحمد شاكر عمدة التفسير عن الحافظ بن من منها يمكن أن يصير العلي القدير للشيخ محمد الاسيبر رفاعي رحمة الله على الجميع هذه مختصرات جيدة للتفسير الحافظ بن كذير على أن الأصل لا يغني عنه شيء الأصل لا يغني عنه شيء لكن من كان يمل من ذكر الأسانيد ولا لأن هذه أمور قد لا يستفيد منها كثير من قرأ التفسير، فأيضا هناك تفسير البغوي وتفسير أثري سلفي لا يخلو من ملاحظات صريعة جدا، لكنه في الجملة أثنى عليه شيخ الإسلام وأمة الإسلام، وواقع الكتاب لا شك يشهد بهذا. تفسير الخازن وهو مختصر من البغوي مع إضافات، ولو شهرة وانتشار في غير هذه البلاد صاحبه يذكر أقواله. بعض المتصوفة وله عناية بذكر ما يتعلق بالمرققات بالرقائد تفسير الزمخشري الكشاف على ما فيه من اتزاليات يقرأ طالب العلم بحذر ويقرأ ما كتب عليه من حواشي تبين هذه الاعتزاليات وإنك تفسير الخطير خذ مؤخرا يعني بينت هذه الأشياء فيه فيه لحواشي تبين اعتزاليات بناء المنير غير بينوا اعتزالياته اتزالي نعم كثير من أهل العلم تصدّوا على كل حال مفيد في بابه في اللغة يستفاد منه في الناحية اللغوية. تفسير الخطيب الشريف هو كاد يجمع بين البيضاوي والزمخشري. أطول من هذه الكتب تفاسير تفسير إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري الذي هو أعظم تفسير على الإطلاق. ويجمع تفاسير السلف. يجمع تفاسير السلف بالأسانيد. والكتاب مطبوع مرارا طبع طبعاًا بالمطبعة الميمانية ثم في بولاق ثم بعد ذلك حققه الشيخ محمود شاكر محمود شاكر حقق مطلع إلى, إلى سورة الرّاهي في ستة عشر سؤال أكمل فيما بعد ذلك ثم حققه الدكتور عبداللطيف التركي على كل حال طبعة مم. الشيخ أحمد شاكر أنا قرأتها بكاملها من أنفث ما يقتنيه طالب العلم طبعت الشيخه ولم تنال قص فإذا أضيفت إلى طبعة بولاق التي هي الأصل اعتمد عليها الشيخ محمد شاكر اعتماد مع ما وجدهم من نسخ لكن طبعة بولاق لا بها شيء ثم طبعة الشيخ أحمد شاكر اعتمدت على هذه بدقة طبعة الشيخ, الشيخ عبد التركي اقتنيتها مؤخرا ولا استطيع الحكم عليها كلام الشيخ عبد المحسن اختصر علينا كثير في العناية في الطبعات القديمة وإلا كانت النيا أن أبين طبعة كل كتاب معه في أذناء ذكرية جيد لكن أظن الوقت ما ما يستغل. هناك أيضا من له عناية باللغة عليه أن يعتني بتفسير البحر المحيط كتاب حيّ بحر المحيط كتاب يكاد يكون كتاب لغة وله مقتصرات النهر المات من البحر فيها أيضا الدر اللقيط من البحر المحيط مقصود أن هذا كتاب ينفع فيه ما يتعلق بالناحية اللغوية في القرآن. وهناك تفسير الرازي تفسير كبير على اسمه تفسير الكبير للفخر الرازي هذا التفسير طالب العلم المبتدئ والمتوسط الذي لم يتأهل للنقد لا ينبغي أن ينظر في هذا التفسير البتة لأن مؤلفه بارع قد يمرر ويمشي كثير من الشبه على أحد المتعلمين بل قد لا يدرك بعض المتأهلين، بعض, نعم بعض الشبه والسياقات التي يسوقها في تقرير بعض الشبه، واتهم في ذلك، التقرير أنه يسوق الشبه نقداً ويجيب عنها نسيئة، يضعف عند ردها، هناك شبه لا يرتضيها، وليس من مذهبه، يعني أعظم من مذهبه، فوق مذهبه، ثم بعد ذلك يسوقها ويجليها بقوة، ثم يضعف ردها. ولذا لا ينصح طالب العلم بقراءة هذا التفسير حتى يتأهل أما إذا تأهل فالتفسير فيه فوائد وقد قيل فيه إنه فيه كل شيء للتفسير لكن هذا جو في تفسير فيه تفسير هناك تفسير من عطية أثناء شيخ الإسلام ومطبوع متداول ومحقر وكتاب النافع هناك تفسير الألوسي أيضا تفسير مطول اسمه روح المعاني تفسير القرآن العظيم السبع المذاني لي أبي محمود هلا الوسيل جد كمهم مهما محمود شو قريب جد هذا التفسير جمع فيه مهب أبوده ونقل ونقل فيه النقول المتباهين فيقول قال شيخ الإسلام متأميا ويقول قال الإمام المحقق ابن القيم ويقول قال محي الدين بن عربي قدس السر يعني خلط المقصود أن فيه فوائد يستفيد من طالب العلم لا سيما المتأحر وفيه أيضا عناية بالتفسير الإشاري تفسير الصوفية تفسير الإشاري على كل حال الطالب المتاهر لا خوف عليه، على أنه ينبغي أن يجعل طالب العلم في مكتبة ختم لتبرأ ذمته ختم يكتب فيه هذا الكتاب فيه مخالفات عقدية هذا الكتاب فيه كذا هذا الكتاب مذهب صاحب كذا ليبرأ من عهدة وجوده ممن يأثره بعده أو يضطل عليه في مكتبته ويتأثر بمثل هذه الكتب يختم على الكتب. نعم هناك كتب قلفت في جوانب من القرآن مثلا أحكام القرآن أحكام القرآن أولاه أهل البناية من ذلك أحكام القرآن للشافعي جمع من كلام الشافعي أحكام القرآن لابن العربي كتاب نطيف ونفيس طبع فيه أربعة أجزاء أي غنب عربي أبو بكر القاضي، القاضي من أصول من العرب المالك، لا نعني بذلك اللي يسمونه محيدين بن عربي نعم. صاحب الفصوص، و... نعم. نعم. الفتوحات له تفسير منسوب إليه، وتفسير ردي، هل مذهبي في حديث الوجه؟ ولذلك ما أشار إليه؟ ما أشار إليه، شي. ولا ينبغي أن أقتني طالب، نعم. تفسير هناك أحكام القرآن لابن العربي. كتاب لطيف وفيه نكات وترائف ونوادر حصلت لبن العربي مع شيوخه وبعض أقرانه وفي رحلاته المقصود مطالب طالب علم يستبيد من هذا الكتاب هناك أيضا أحكام القرآن للجصاص استنباط لأحكام القرآن من وجهة نظر الحنفية كتاب ماتع وجامع نافع لكن لا يسلم من لوثة اعتزال هناك أحكام القرآن للكيا الطبري هراسي أيضاً كتاب نافع وفيه لطائف ووايد وإن كان لكن هذا لا يعنينا في هذا الباب لكن الطبري له موقف من الحنابلة وقصة مشهورة. نعم. أي الله المستعان. الحمد لله. هناك الجامع الجامع وهو بحق جامع لأحكام القرآن للقرطبي. كل الصيد في جوف الفرع. تامين. هذا التفسير جامع على اسمه. طبع كثير. وما تعطبع مرار. لكن أجو طبعاته. طبع دار الكربو المصرية ليست الأولى الطبعة الثانية وهناك ثانية أكثر من مرة طبعة ثانية الكتاب يعني يشكل في طبعته الجزء الأول طبع ممكن خمس مرات الجزء الثاني من الثاني إلى الثاني عشر طبعة ثلاث مرات ثم من الثالث عشر إلى العشرين طبعة مرتين هو لو ثاني فقط ثم من واحد إلى عشرين هذه الطبعة الأخيرة من دار الكتب المصرية التي قوبلت على نسخ كثيرة بعض الأجزاء قوبل على ثلاثة عشرة نسخة فالكتاب عني به من ناحية الطباعة تني به إنها فائقة وفيه الإحالات السابقة واللاحقة وهذه ميزة الكتاب كبير عشرين مجلد فإذا قال تقدم الطابع يقول انظر جزء كذا صرحة كذا. إذا قال سيأتي يقول انظر صرحة كذا هذا جلسك هذه ميزة الطبعة الثانية الطبعة الأولى ليس فيها هذا بل الطبعة الأولى المجلدات الثلاثة الأولى ليس فيها أحالات ولا فيها تعليقات وليس فيها آيات أيضا بينما الطبعة الأخيرة كاملة من كل مجل المقصود أن هذا الكتاب بحر محيط فيما يتعلق بأحكام القرآن ويمكن أن يؤخذ منه فقه المالكية يعني ما ينسبه إلى المذاهب الأخرى قد يقع في شيء من الخطأ في النسبة لا من حيث أن هذا القول لا يوجد في هذا المذهب لكن قد لا يكون هو المعتمد في المذهب فعلى طالب العلم أن يعنى به هناية كبيرة هناك كتب في إعراب القرآن وكتب في علم القرآن كثيرة جدا كل فن من الفنون يحتاج إلى حلقة إذا مستعنا إذن لأخذ اتصال معي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز العويد هياكم الله أخذ الشيخ أهلا وسهلا الله شيخنا الشيخ الكريم الخير الله استفاد وله العاملين في البرنامج صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا تمام الشيخ ا ثنافل رحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا الى يوم الدين وبعده الحقيقة أحسن الاخوان الاختيار وأضاف على حسر اختيار اختيار العالم المتخصص في هذا المجال اجزا الله الجميع خيرا وكتب له اجر وثواب أنا لا أستطيع أن أقول أن يقدم شيئا أريد أن يقدم شيئا لنماهي السسارات صلى الله وسؤالات علمية واجهة الشيخ منه متفضل ومشكورا أن يضع نقاطها على الحروف صلى السؤال الأول والمسأة الأولى هي طريقه طلب العلم الشرعي صلى الشيخ ألا ترى أنها تهمش دورة كتاب اليوم في حياة الطالب باعتماد التعليم سواء في المسجد او في الكلية أو في بعلم شرعي الكتابة او علم المذكره فنريد مفاضلة تكون حول هذا المنهج هم. واضح هم. واضح ولا ما هو الطريق الصحيح؟ مم. واضح. أسئلة ثانية. عندك استفسار حوله ولا عبد. واضح. حلح. واضح. طيب. المسألة الثانية في, في المكتباتية المكتبة الإلكترونية على خلاص الكمبيوترية. يعيش طلاب العلم بين معظم لها على إكساب الكتاب المقرؤ ومهمش أيضا لها ثم ترى الثالث يرى أنها تفيد في الظاهرة والتقريب المعلومة وسهورة الحصول عليها مع الحادث سديد الكتاب نريد القول الصواب في الموقف الصحيح طالب العلم منها كما كما المسألة الثالثة التي يريد أن أضرحها اليوم تنتشر مكاتب في بيوتات طالبة العلم وبشكل كبير لكن هذه المكتبات مع كونها قيما يلحظ أنها تموت بموت أصحابها، لهمل ورثها ولعدم حاجتهم إليها ولعدم اعتنائهم ولأنها تمثل مالا زهيدا بالنسبة لمال المورث ألا يرى صديقكم أن أعلا مصير لحفظها هو التوعي بيقافل هذه المكاتب وخاصة بعد الوفاة يعني بوقف الوعدها وخاصة أنها لا تمثل نسبة عالية من مال صاحبها. مع ما لا يخفى من اكتغاء الأجر بالعلم الذي ينتفع به وصدق الجارية وهو من بقاء وهو وليقاف من معاني بقاء هذه الكتب محفوظة باقية ومكتبات مستديمة ثابتة فضيل فضل الدكتور ليتك تبقى معنا لعل هناك استفسار لفضيل الدكتور فضل فضل الشيخ فضلت بالنسبة لطريقة طلب العلم الشرعي نقدم الإجابة على سنة الشيخ يا ليت والله الشيخ ما دام معنا الشيخ شكرا لفضلت أخينا الدكتور عبد العزيز على هذه الأسئلة والاستفسارات أما بالنسبة لطريقة تحصيل العلم الشرعي وأتيان هذا ال الباب المهم أو الأمر العظيم من بابه والجادها المطلقة عند آل العلم هذه بينت مرارا في مناسبات كثيرة لكن مع الأسف الشديد أن بعض من يزاول التعليم النظامي يحيل بعض الطلبة على شيء من كتابات المعاصرين نعم أو يكتفي ب أو يكتفي بالطلب بما ينقلونه من كلامه في مذكرات. لا شك أن هذا. إمتى؟ نمسيء كلنا إن شاء الله موضوع هذا حول إماتها. هذا بإذن الله يعني نعيد الإخوان كلنا تخصص موضوع حول هذا يمكن أوسع إن شاء الله. لا شك أن تربية طالب العلم سواء كان في التعليم النظامي أو غير على كتب المتقدمين تعويدهم على أساليب المتقدمين التعامل مع كتب المتقدمين وفهم كلام المتقدمين. لا شكلنا هذا وهم لا. لأن طالب العلم يتخرج على هذه المذكرات لا يستطيع أن يراجع الكتب القديمة. يشكل يعين في قرية ليس عنده ما يحل عنده إشكال لا. فيريد أن يراجع مسألة لا يستطيع أن يفتح أه أه ليس لا يعلم من الفقه لا بالقوة ولا بالفعل يعني لا يستطيع أن يراجع الكتب ولس في لديه حصيد وهذا واضح في التربية العلمية في كليات الشرعية أن طالب العلم لا يعرفون أن الكتب الأولوية في التخصصات قضل عن منهجها وطريقتها والسمؤلثيها اخي اعتبنا على بعض المنظمين للدورات العلمية ان قرروا في هذه الدورات كتب كتب معاصرين ووكلوا شرحها الى اصحابها نقول يا اخوان كتب معاصرين كتبت بلغة العصر، بلهجة العصر يفهمها طالب العلم في بيته دعوا هؤلاء العلماء قبل ان تتمنوا وجودهم حصولهم. نعم يشرح ويبين لطلابهم كلام المتقدمين الباقي يعني طالب العلم ينفرد في في قرية وينزوي إما قاضي ولا معلم ولا خطيب ولا داعي يستطيع أن, أن يحل كلام أهل العلم لأنه عود عليها ومرن عليها ووضحت له وشرحت له هذه لا شك أنها خلل يعني إحالة طلاب العلم في التعليم سواء كان النظامي أو الحر في المساجد والبيوت وغيرها إحالتهم إلى المذكرات أو ما يكتبه المعاصرون رغم أهميتها نعم يستفاد منها لكن العمدة تكون كتب المتقدمين وما أجمل ما يقرأ في فتح القدير مثلا على الطلاب يوضح كيف استفاد من هذا الكتاب العظيم يقرأ سبل السلام يعلق على الشيخ بما أتاه الله من علم ويوضح ويحلل و... ويحرر المسائل ويرجح فيربط الطلاب بكتب المتقدم التي سوف تبقى عندها أيضا حصيلة الطالب من هذه المذكرات آخر عهده في هذه المذكرة المتحانية. ولذلك نعاني من جمع هذه المذكرات من الأبواب وامتهانها منذ الامتحانات الطالب ما عنده استعداد شيء العشرين هذه الورقة وين إذا طلع من الامتحان لكن كتاب ما ليس الهاقينة يعني رغم جلالة مؤلبية وحرصهم عليها وعنايتهم بها لكن الأصل الكتاب والجامعة وغيرها من الجامعات يؤكدون على هذا الجانب وفي لقاءات مع المسؤولين في الجامعة يحذرون أشد الحذر من اعتماد المذكرات يعني كيف يتخرج طالب علم متخصص شرع على مذكرات كيف ينفع الجيل القادم وعمدته ومذكرات المقصود أنه لابد من العناق بكتب المتقدمين وهذه مسألة الأولى نعم. أما المكتب سي... الكتروني تحدثنا عنها الحقيقة المكتب تحدثنا عنها وأفضل في أيضا في مناسبات كثيرة والرأي الوسط والمعتمد نعم. يعني لا نقول أنها لا يمكن أن منها ولا نقول أنه يعتمد عليها نعم. يستفاد منها بقدر لك الكتاب هو الأصل نعم. يبقى أن الوسيلة الوحيدة للتحصيل قراءة الكتاب على الشيخ قراءة الكتاب على الشيخ لا يستغنى بالكتاب وهذا يأتي التنبيه عليه كان الوقت يسعي لأن عندي وصايا في آخر فيه فيه وقت فيه لعلفي لأن المسألة طالت باقي كتب حديث وتفسير ما, ما يتعلق بوقف المكتبات ونختم به شيخ اتصال المكتبات فيه. حقيقة مر علينا أمور من معاناة من الورثة يعني شخص توفي رحمه الله في بعض القرى فيما كان من أولاده إلا أن خلعوا باب المكتبة وبناوها بالطين البنوها بالطين نعم شمعوا عليها بالطين وخلص انتبروا غير موجود <تصفيق> لما تحدثوا مع أحد من المختصين وكذا وبينت لهم أمميتها فتحوا الباب فوجدوا فقد ذكرتها لله ذكرنا لنا قاض من قضاءة الخارج توفي رحمه الله ذكرنا لدي مكتبة فذهبنا إليها لنشتريها نشتري هذه المكتبة ففوجينا أنهم انتقلوا من البيت الأول إلى البيت الثاني بيت الطين إلى فيلا جديدة فقال أولاده إن النساء قالوا هذه كتب تجمع علينا الحشرات والصراصير و... ال... نعم ورميناها بالزبالة بره بالشار وقص على هذا كثير يعني مخطوطات وجدت في الزبال مخطوطات إن... توفي أحد طالبات العلم يا أخوص الله وعنده مكتبة في تقريبا عشر في عشر كمتار فرحل أولاده البيت آخر وما كلف أفسهم على الكتب فأوصوا الناس إن, من إن الباب مفتوح من يريد أن يأخذ فليذهب يأخذ منها ما يريد أدهى, أدهى من ذلك واحد من أهل العلم المعروفين توفي قبل 40 سنة توفي فجمعت مكتبته في دورة مياه لكنهم الغات يعني ما هي مستعملة في الصطر فتالفت من السيون والأمطار. يا الله، ولكن هذه ما آثي، يعني يرى معه أن الإيقاف هو من أعرض. ما في شك. صحيح. الإيقاف والوسيلة الوحيدة المستفاد منها. صحيح. وعرفنا أن الجامعات لها عناية بالكتب، ولديها من المختصين لديهم، مع أن عندي أو لدي ملاحظة على أن يتولى هذه المكتبات العام ناس من هوات الكتب، من أصحاب الكتب، من أهل الكتب. لا يكفي أن يكون متخصص في المكتبات. مع الأسف الشديد أن حضرت محاورات في مكتبات مركزية كبيرة بين أمين المكتب وبين المستعير أمين المكتب يقول لا هذه نسخة لا تعار وهذه النسخة لا بأس خذها فإذا بالنسخة المتاحة للإعارة هي الأصلية والنسخة التي لا تعار طبع الدار والكتب العلمي من الطبعات الجديدة مختب عليها لا تعار شيء كثير يعني شيء تنصر القلب لكن هم مسألة التخصص أمر لا بد منه. يجمع إلى هؤلاء ويضع عندهم الناس اللي هو الكتب. نعم. على كل حال. شكرا لا. الله لكم. شكرا لكم فضيلتكم يا طول يعني. الله خير. السلام ورحمة الله. نعود لاستكمال البقية الكتب خصوصا الإخوة في حرص الحقيقة وشغف لاستكمالها. هناك كتب إعراب القرآن العكبري والنحاس متأخرين أيضا لهم مساهمة جيدة في هذا الحال. وعندي أن كتب عراب القرآن ينبغي أن يستفاد منها يفاد منها في فهم القرآن وفي إتقان اللغة إتقان النحو والصرف فطالب العلم إذا عني بكتب عراب القرآن إذا عني بكتب عراب القرآن استفاد فوائد حظي أتقن اللغة من جهة وفهم القرآن وخير ما يمر عليه طلاب العلم في اللغة وهذا اقتراح نوجهه الى المختصين في هذا الباب ان يعربوا القرآن يعني دارسنا هو مثلا او في نهاية الفصل يكلف الطلاب باعراب الفاتحة مثلا. نعم. ثم بعد ذلك يقابل اعرابهم بكتب اعراب القرآن ويصوب مسد ويمكن ان يقوم به كل شخص فردي كل فرد بمفرده يقوم بهذا العمل يعرب الفاتحة ثم بعد ذلك يعرض ما كتبه على كتب اعراب القرآن ويستفيد فوائد عظيمة هناك كتب علوم القرآن مقدمة التفسير لشيخ الإسلام من في غاية الأهمية فيها توجيهات وأمور لا توجد في غيرها منظومة الزمزمي منظومه مختصرة وعليها شروح الإتقان في علوم القرآن للسيوطي أيضا كتاب جامع والبرهان للزركشي في كتاب الحافل مناهل العرفان للزرقاني أيضا هذا كتاب مرتب ومنظم أرغم أنه ناقص القواعد الحسان لتفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن سعدي من خير ما يستفيد منه طالب العلم في هذا المجال. المقصود أن الكتب كثيرة. ولسنا بصدد قوائم سرد قوائم كتب وأسماء كتب. لأن هذه تكفل بها الناس. نأخذ شيخ فلنا آخر ممكن ما دام لم يتوقع معنا الوقت نأخذ يعني نوادي سيرة مثل العقيدة حسن الله ممكن نشير لطلب العلم بعض الكتب. العقيدة لما ظهرت الفرق والطوائف احتاج الناس إلى تدوين ما يتعلق بالعقيدة المتستمدة من الكتاب والسنة ألف العلماء المتقدمون كتب العقائد وسموا كتب السنة بالأسانيد وجمعوها من الكتاب والسنة ومن أقوال أقوال الصحاب والتابعين التي هي العندة في هذا البال وليس لمتأخرين أن يخرج عن هذه المصادف في هذا فهناك كتب كثيرة السنة للإمام أحمد أو العبد الله من الإمام أحمد هناك الإبانة أيضا نعم كتب كثيرة لكن مما ينبغي أنه نبي طالب العلم من لكتب العقيدة كتب شيخ الإسلام بالدائمية الذي أحاط بما قاله السلف في هذا الباب وجمع ما كتب وما ذكر وما نقل عنهم وحرره وضبطه وأتقنه في كتب كثيرة كالواسطية والحموية والتدمرية شيخ الإسلام أيضا المجموعة الفتاوى فيه بحوث كثيرة جدا في هذا الباب له أيضا كتب مطولة في هذا الباب له درة عرض العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني كما يقول من قيم له نقض التأسيس نعم وكذلك التأسيس أصبح نقله عجوبة للعالم الرباني له أيضا منها جستنة في الردع المخالفين من الرافضة المقصود أن كتب شيخ الإسلام لا يستغني عنها طالب وحين سواء كان له أيضا اقتضاء الصراط في التشبه والتشبه خالف الطريقة الجحيم. المقصود كتب شيخ الإسلام لا يمكن الحاطة بها في هذه العجالة كتب ابن القيم كتب ابن القيم أيضا في هذا الباب الصواعد النونية وغيرها من كتبه التي خدمت هذا المجال مؤلفات أئمة الدعوة الشيخ الإمام المجدد شيخ محمد بن عبد على رأسي أكتب التوحيد كشف الشبهات الوصول الثلاثة بقواعد الأربع كتب لا يستغني عنها طالب علم أيضا كتب تلاميذ من أولاده وأتباعه المدونة في الدرر السنية لا يستغني عنها ايضا طالب علم المقصود أن الكتب والوقت ضاق جدا بحيث لا نستطيع هناك كتب الفقه كتب للمتقدمين اللفها الأوائل من أصحاب المذاهب وأتباعهم من تلاميذهم ثم أيضا وجد كتب لهذه المذاهب المتبوعة من قبل المتوسطين والمتأخرين ولهم طرق وقواعد في ترتيبها وأولوياتها والمذهب عندهم بالنسبة للمتقدمين والمذهب عند المتأخرين والمذهب عند المتوسطين إلى غير ذلك نحتاج إلى مزيد لكن لو اكتصرنا على بعض الكتب المختصرات في المذاهب وجدنا مثلا عند الحنابلة الزاد مثلا او دليل الطالب او عمدة الفقه وعند الشافرية كلها تحتاج للمؤلف حتى تسامع يقيدها الوقت الوقت شيء المؤلف هو من المؤلف الزاد معروف شرف الدين موسى حجه طيب. وبالنسبة للدليل الشامرعي الكارم الحنبلي العمدة الامام الموفق نعم. ثم بعد ذلك ألف بعده المقنع بالطبقة الثانية ثم الكافلة الثالثة ثم المغني للمنتهين على كل حال كتب الفقه تحتاج إلى بسط ويمرتب عند أصحابها على سائر المذاهب لكن الطالب المنتهي الذي يحتاج إلى مراجع تهمه وتحرر له المسائل على طريقة هذه المذاهب وإن كانت هذه الكتب ليست ساتير لا يوحد عنها هي كتب بشر من خلال ترجيحاتهم قد يكون فيها الراجح ويكون فيها المرجوح فينظر فيها والحكم هو الدليل إذا الطالب المنتهي إذا اقتنى هذه الكتب مقتصرة مع شروحها واقتنى أيضا المغني يبن قدامه المجموع للنووي من نسبة للمالكي لو كان شرح حديث الاستذكار عبد البر أو أحد شروح خليل على ما فيها من تعقيد لمن لم يألف مختصر خليل وشروحه كتب الحنفية عندهم كتب من أنفسها شرح فتح القدير لابن الهمام والكتب مشكلة كذيرة جدا أيضا علم شيخ الإسلام في مجموعة الفتاوى من الحادي والعشرين إلى آخر الفتاوى لا يستغني عنه طالب علم في هذا الفهم أيضا المحلل بن حزم للمنتهين وطلاب العلم لا, لا يمكن أن يستغنوا عنه لأنه فقه السلف لو لا ما فيه من شدة على فطالب العلم المبتدئ والمتوسط ينبغي أن لا ينظر في هذا الكتاب لئلا يكتسب من حدة المؤلف. فشد على كثير من أهل العلم وقال في حقهم بعض. العبارات التي لا تليق بالمغامير. بقي الحقيقة معنا. هناك أصول الفقه، هناك السلوك والأخلاق، هناك أيضا الأدب واللغة والرحلات، ولكن. لكن على اللغة اللغة من أهم المهمات. لعلنا إن شاء الله إنه إنه خصص. وكل الأدب التاريخ طالب العلم أيضا يحتاج إلى كتب استجمام من مجلات نافعة رحلات ذكريات. هذا يزيد هذا يا شيخ يعني يجعل التبيعة عليك لا تخرج إلا بوعيد إن شاء الله ماذا؟ عندنا. الله لعب الله لعب رسال الله أن أريد أن أختم هذه الحلقة شيخ بوصية سريعة في غضون دقيقة أو دقيقتين العلم على أمل إن شاء الله تعالى أن لنا لقاء آخر معكم لاستكمال مثل هذا الموضوع فبماذا توصي طلب العلم عليه أولا وآخر أن يستحضر أثناء الطلبة وأثناء الاقتناء وأثناء المطالعة أن يستحضر الإخلاص لله عز وجل أثناء شراء الكتاب وأثناء مطالعته والإفادة منه يستحضر هذا الإخلاص لأن لأن الهدف من القراءة تحصيل العلم الشرعي والعلم الشرعي أشرنا سابقا إلى أنه من علوم الآخرة المحوى من أمور الآخرة التي لا تقبل التشريك فعلى طالب العلم أن يستحضر والنية شرود وفي خضم هذا الكم الهائل من الكتب ويبحث يمين ويسار وقد يغفل عن هذا على كل حال عليه أن يستحضر هذا فهو الأساس وهو الأصل على طالب العلم أن يهتم باقتناء الطبعات المصححة والمحققة يعني سبق نشار الدكتور عبد المحسن شيء من هذا ويسأل عما يشكي عليه في عمل الطبعات فكم من طالب عدم مصحبة ومحرفة اعتمد عليها من لا يعرف ولا يفرق من المطابق هذا أيضا يحتاج إلى حلقة لكن هذا الله المستعان. وكنت أريد الإفاظة فيه لكن الشيخ عبد المحسن أيضا لا يعتمد الطالب على كتابه وياه الحضور الدروس فمن كان علمه من كتاب، كان خطأه أكثر من صوره الطالب الذي لا يعرف الكتاب إلا في الدرس عند الشيخ لأن شاهد بعض الطلاب مع الأسف يضع الكتاب في صحيح. الطالب الذي لا يعرف الكتاب إلا في الدرس عند الشيخ قل أن يفلح. يعني يراجع ما يقيده قبل، لابد أن يؤنى بالمطالح قبل الحضور والمراجع بعد الحضور والمذاكرة مع الزملاء الشيخ عبد القادر بن المدران لهم دارس مجموعة من الطلاب عند شيخ من الشيوخ ماذا يقول؟ يقول أولا نحفظ القطعة ثم كل واحد في زاوية من المكان يشرح هذه القطعة قبل الاطلاع على الشرح يشرح ثم بعد ذلك إذا شرح يطالعون الشرح الصواب يقر ويشاد فيه الخطأ يصحح وبهذا يثبت العلم نعم يقرؤون الحواشي يذهبون إلى الشيخ يسدد ما عندهم ويزيد ما عندهم على كل حال المطالعة يختلف الطلاب فيها يختلف الطلاب فيها اختلاف كبير مع الوقت صلى الله عليه منهم من هو صبور دؤوب يأخذ الكتاب ولا يخلطه بغير حتى ينتهي ومنهم الملوول الذي يخبط هذا هذا هذا ساعة وهذا ساعة مثل هذا الصبور دؤوب ما في مشكلة هذا يقرأ اكتع حتى ينتهي بالطريقة التي تشرح فيما بعد إن شاء الله الملول هذا لابد أن يضع جدول حيث لا يرتبك يضع جدول ثابت في بعد صلاة الصبح اللهم قراء كذا بعد انتشار الشمس كذا بعد كذا جدول ملزم يلزم نفسه ويعتمد عليه أيضا أثناء المطالعة أثناء المطالعة يستحضر الطالب يفرغ نفسه من المشاغل ويصحب أقلام ملونة يدون فيها المسائل كثير من المخطوطات مكتوب عليها والمخطوطات القديمة قف تأمل المخطوطات المهمة بعض الشيوخ له طريقة في كتبه وجدت بعد موته يضع نقطة حمراء أحيانا يضع نقطة حمراء وأحيانا سوداء وأحيانا زرقاء وأحيانا خضراء الحامرة لما يريد أن يراجعه فيحفظه الزارقاء لما يريد أن يراجعه ويكرر نظر فيه الخضره لما يريد أن ينقله إلى مذكرته وكل طالب علم يبغى ان يكون له مذكره على المقصود انه لابد من التمييز بين ما يقال والكلام في هذا يطول والله وحده المستنصر استاذك الله خير يا شيخنا شكر الله لكم ونسال الله تعالى وفقنا وياكم لكل خير مستمعي الكرام بهذا اصل وياكم إلى ختام هذا البث الحي المباشر معكم على الهواء من استوديوهاتنا في اذاعه القرآن الكريم كان معنا صاحب الفضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله حضوره تحدثنا ويا طالب العلم أعيدكم بإذن الله تعالى ييسر ذلك أن يكون هناك أكثر من لقاء لتخصيصي جزء أكبر لهذا الموضوع أشكر لكم أنتم مستمع الكرام أطيب المتابعة وأعتذر الإخوة الذين اعتذرنا عن استقبال مكالمتهم نظر لضيق الوقت والرغبة في تغطية أكبر عدد من معلومات ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة معكم على الهواء محدثكم فهد بن عبد العزيز السنيدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته